ل ولكننا في حرب وبالتالي كان هذا هو الهدف هو التركيز على الإنسان المقدس لأننا إذا أوجدنا هذا الإنسان المقدس الواعي, الواعي فإننا سنحمي كل شيء في مدينة القدس سواء أه. كان مقدسات أو حياة أو اقتصاد أو ما غير ذلك أستثنى نحن المسلمين نعتبر بأنه حتى أوقاف النصارى ومقدسات النصارى كنيسة القيامة هذه المعابد والكنائس التي تعمر وتزحم كذلك بيت المقدس لأنها كانت مدينة, مدينة السلام يعيش فيها يعني هل تتعرض كذلك هذه الكنائس لاعتداءات من إسرائيل حتى نحاول أن نربط جهودنا مع جهود إخوان المسيحيين الذين يناهضون هذا الاحتلال ويقفون ضده ونشكل منظومة دفاعية عن هذه الآثار